بسم الله الرحمن الرحیم حامی و الكتاب فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِن أمرك كل أمر حكيم أم أمر عندنا إن كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم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 بَلْ هُمْ فِي سَكِينَةٍ يَلْعَبُونَ فَرْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عذاب ربنا اكسف عنا العذاب إنا مؤمنون أنا لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم إن كاسف العذاب قليلا إنكم عائدون يوما نبطس البطشة الكبرى إن متقون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 سلطان مبين وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن أسرى بعباد ليلا إنكم متابعون والترك البحر رهون إنهم جود مورقون كم تركوا من وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء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 فيه بلاء مبين إن هؤلاء يكونون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنسرين فأتوا بآباء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 وَلَقُنَا هُمَا إلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّ يَوْمَ الفَصْلِ مِنْ قَائِدٌ إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثين كالمهل يغلقون اعتلوا إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم اَمْ تَرَوْنَ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ يَلْبَسُونَ مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ